فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلنتوكل المؤمنون ولقد أصد الله ميثاق بني إسرائيل وابعتنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن ذقنتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم عزروتمهم وعزروتمهم وقربتوا الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهاض فمن كفر بعد ذلك منكم فقد غل سواء السبيل بِمَا نَقضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُ عَلَىٰ خِصَامٍ مَّن شرنا قليلا منهم فعفو عنهم واخفح إن الله يحب المحسنين